وقدر فيها أقواتها في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وَلِلْأَرْضِ ائتيا طوعا أَوْ كرها قالتا أَتَيْنَا طائعين فَقَضَاهُنَّ سبع سَمَاوَاتٍ فِي يومين وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وحفظا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله قالوا لو شاء ربنا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَفِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أَيْدِيهِمْ وما خلفهم وحق عليهم القول في أُمَمٍ قد خلت من قبلهم من الجن وَالْإِنسِ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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه والسيئه ادفع بالتي هي احسن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 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِهِ قَالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شهيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ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 ولئن رجعت رَبِّي ربي إن لي عنده الَّذِينَ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ عَلَى أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بِجَانِبِهِ بجانبه وإذا مسه الشَّرُّ فذو دعاء عريض قل أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ من أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِمَن أَضَلُّ مِن هُوَ فِي شِقَاقٍ بعيد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 في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط؟